الله وقتل داود جالوت فهزمهم من شوية ربنا بيقولوا رب كم من فئه قليلة غلبت غلبت فربنا ما قالش فغلبوهم الف فهزموهم ايه الفرق بين الغلب والهزم الغلب غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غالبين سيغلبون الغلب ان انا الحق بعدو خساره قد يقوم بعدها ويردلي الطقس صعصع ايه امال الهزم الهزم ان تلحق بعدوك خساره لا قيام له بعدها يعني الورقه دي هزم الورقه دي لغه ان انا اقوم اعطاك كده اهو كده اهو كده اهو كده الورقه دي تنفع تبقى ورقه بعد كده انت هو ده الهز الهز انما الغالب زي ان انا اقوم الورقة الورقه واقوم هتتفر تاني يبقى فهدموهم كانوا لله كما يريد فقال له فكان لهم فوق ما يريدون وفوق ما يتخيلون وفوق ما تصورون بس قوموا بس انتوا قوموا بس اوموا انصروا دين ربنا حتى لو ما فيش امكانيات حتى لو الواقع كله ضدنا حتى لو الشهوات انتشرت حتى لو الناس عقولها أسرت بالانبهار بالغرب ووعود الغرب الزائفة الكاذبة قوموا ألقى عصاك فإذا هي تلقى في ما يأفكون ارمي حتى لو لديك حته خشبة ارميها حتاكل كل حاجة حتى لو اللي عندك حته كلمه حتى لو ما فيش فرج غير خطوتين فإذا دخلتموه فإنكم غالبون بس قوم بس أعمل حاجة بس قومي بس روح القنوط اللي جوانا دي والهزيمة النفسية اللي تروح فهزموهم بإذن الله وقتل داود و قال له الترتب كنا جماعة معكوسوا اللي هو المفروض لما داود قت هزموهم فالمفروض فقتل داود جالوت وهزموهم لا ربنا جاب الهزم الاول قبل ان داود يقتل جالوت ليه ربنا يجيب النتيجه قبل السبب ليه عشان ربنا يقولك اوعوا قلوبكم تتعلق بداود اوعوا قلوبكم يا امه محمد تتعلق باشخاص دا داود ربنا بيحارب ان القلوب تتعلق بشخص ولو كان داود فما بالكم بالقلوب اللي تعلقت امبارح بحاكم اكبر دوله بتحارب الاسلام يبقى احنا فين من عقيده دينا يبقى احنا فين من مراد ربنا النقطه اللي انا كنت فيها دي قارهه الطريق من خلال قص الطالوت طريق الفاتحين طريق من قبل الامه طريق اللي هيجدده في الارض الدين ربنا سبحانه وتعالى يعني هيرجعوا الدين زي مكان جديد اول مره مش هيجددوا ان هيجيبوا حاجات جديده لا ده هيرجعوا الدين زي مكان جديد تجديد العماره ان انا ادهنها يتبقى زي يوم ما اتبنت بالظبط تجديد اللي هيجددوا دين ربنا اللي هيفصلوا مين هيفصل الدين خدوا بالكم يا جماعه في واحد سخن وواحد فاصل اللي شربوا من النهر كانوا ماشيين مع الجيش ظاهرين فاصلين لا هم كانوا سخنين بس في واحد عنده حماس انما ما يفصلش للديد مين هيفصل مين هياخد قرار الليله انه هيبقى جندي من جنود ربنا في الارض مين هياخد قرار الليله انه هيعيش عشان الاسلام في الحرب الرهيبه اللي احنا بنحياها دي حرب رهيبه يا جماعه حرب انتوا مش حاسين بالحرب ازاي انتوا مش حاسين بالمعركه ازاي انتوا مش حاسين بالزلزال الشديد ازاي ازاي زلزله زلزله زلزالا شديده شديد يعني شده بعضه الى بعض يعني زلزال ورا زلزال ورا زلزال ورا زلزال مين اللي هيقدر يثبت للنهايه مش حاسين بحرب العلمانيين على قائد الناس هي دي مش حرب ولا ايه ولا الحرب بس في سجون اليهود وفي العراق وفي أفغانستان هي دي الحرب بس مش حاسين مش بحرب التغريب اللي دلوقتي بتتلعب من زعماء الغرب علينا مش حاسين بحرب التنصير مش حاسين بحرب الشيعة مش حاسين ازاي مش حاسين بحرب أصحاب الفساد والشهوات في تضمير الناس وتضييع وفتل الناس عندهم ازاي مش حاسين ازاي ازاي يا جماعة فينهم مبدأ ده ربنا ده الرسول عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري وانما لكل مريء ما نوى كل واحد هياخد على قد نيته كل واحد هيعان على قد همه كل واحد هيفتح ليه على قد صدقه كل واحد هيمكن ليه على قد ما حمل هم هذا الدين ونوى الخير لهذا الدين والاهل لهذا الدين الصفة التانية من صفات الانقاذ والملمح الثاني من ملامح خريطة الانقاذ قول الله سبحانه وتعالى اثنين وعباد الرحمن الذين يمشون على على الارض هون على العلماء قالوا على دي للاستعلاق يعني ايه للاستعلاق قال لك يعني انت ماشي في الارض برجليك بس قلبك فوق انسان عالي انسان عالي في افكاره عالي في اخدافه عالي في رسالته نصوبة الأمة الوقت اني معاندتش صاحبة رسالة. ما معاندش في قضية واحدة بتجمع الناس من اجلها زي مجتمع المدينة انسان عالي انت هتعلي بقى انت هتعلى انت هتعلى في ايمانك انت منسوب الامان في قلبك ياعل انت هتعلي فكرك بقى انت هتعلق انت بقى يا منقبة هيبقى دماغك مش كلها مين اللي هيتجوزني وهتجوزي انت هتبقى صاحبة رساله قبل الجواز وبعد الجواز بتعوديش تنامي في بيتك انت برضو بجانب الجواز لازم تعملي حاجه حاجة للدين بجانب تربية اولادك عدين امتى بقى امتى هنبقى ملتزمين اصحاب رسالة انت انت يا جماعة انت هنعلى انت هتعلى فهمك امتى الرسول عليه الصلاه والسلام ومعه ابو بكر في الغار ولو بص واحد تحت رجليه هيشوفهم زي صدام حسين كده يعني رحمة الله عليه لما كان في, ال في المكان اللي هو فيه ده لو حد بص عليه من فوق هيشوفه يبقى شايفين الرعب اللي في الحاله دي الرسول بيقول له ابو بكر ايه بيقول لسيدنا سيدنا أبو بكر بيقول له لا تحزن إن الله معنا قال له لا تحزن مش قال له لا تخف قال له لا تحزن طب ليه رغم ان المفروض لا تخف ده موقف مرعب لا سيدنا محمد عارف إن سيدنا أبو بكر عالي عالي فهمه مش, مش خايف على نفسه ده حزين على إن الدين محاصر حزين إن النبي عليه الصلاة والسلام مهدد حزين إن الإسلام محارب حزين ان اهل البطل بيموتوا على الكفر حزين امت هتعلى فهمك امت هتعلى امت هتعلى في قلبك قل ان كان اباؤكم وابناؤكم حط في الملامح دي كلها جنب بعض واخوانكم وازواجكم وعشيراتكم واموال اقترفتم اصلا اتروحكم عما جبتوها مش ورستوها بالثائر وتجارة والتخشونة كسدها بيع وشراء وديون ليك وعليك و... ولو سبتها يوم تتأكل في السوق ومساكن ترضونها بيت بقلك عشرين سنة في الخليج قل ان كان كل ده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يحد القوم الفاسقين الامه بعد ما كان ربنا بيكلمها انها المتقين بقت الفاسقين بعد ما كنت متق تبقى فاسق ازاي يا جماعة ازاي يا اخواني ننزل هذا المنحدر انت هتعلى وعباد الرحمن الذين يمشون على انت هتعلى فهمك وفكرك واهدافك ورؤيتك وعلمك وجهدك وعزمك وبذلك امتى هنعلى بقى امتى هنعلى؟ الملمح الثالث الملمح الثالث من ملامح جيل النصر من ملامح جيل الانقاذ قول الله سبحانه وتعالى وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا للاسف يا جماعه الايه دي من اقل الايات في كتاب ربنا اللي من اقل ايات كتاب ربنا كله اللي ناس قدروا يطبقوها ازاي اللي قدر يثبت للنهايه مين فينا يا ترى من الاحدين قدامي بعد خمس سنين هيفضل لسه من اهل الالتزام يا ترى بعد عشر سنين هتبقى فين يا ترى بعد عشرين سنة ربنا هيك هتبقى فين هتبقى لسه عايش في جندي من جنود ربنا هتبقى لسه على الطريق يا جماعه 95% من الناس اللي دخلت طريق قيام الليل بثابته 95% من الاخوة اللي استغلت في الدعوة ثابتها 95% من اللي اشتغلوا في طلب العلم يثابوا يعني ايه يعني 95% بيبدلوا بيتغيروا اكتر كمان مين اللي هتعد عليه السنين هو ما تغيرتش ما تبدلش احلامك ما تغيرتش احداثك ما تغيرتش الدنيا ما خطفتش قلبك الدنيا ما خطفتش عينك اتخلت الكلية ولسه زي ما انت عايزة ربنا اتخرجت وانت لسه عايزة ربنا اتجوزتي عاي ربنا خلفت ولسه عايز ربنا اختنيت او افتقرت ولسه عايز ربنا مين مش هيتبدد مين مش هيتغير ابو بكر الصديق بيقول اخشى رضي الله عنه اخشى انت لقطت سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سبت سنه على بس ان ازيغ انا خايف لو سبت السنه لو سبت رق سنة المغرب البعدية ان انا قدني يروح ابو بكر ايوه فكرة صدقين بيقفل المحبس من اولها خالص فكرة صدقين خايف لو فرط في حاجة يتعلم طعم التفريط في البائس خايف انه يضوء طعم التفريط ولو عارفين زي ايه زي المال الحرام لو قبلت شل المال حرام النهاردة بكره هتقبل ملايين المال الحرام هي كده الصديق من اول شلن بيحاسب من اولها لو دقت طعم التفريط في دينك في حاجات لو فرطت فيها دينك هيضيع في حاجات لو فرطت فيها دينك هيروح مش اي حاجه ينفع يتفرط فيها يا جماعه فين نهدنا غلو ودنا عندنا قد ايه قول الله سبحانه وتعالى في اخر صوره النمل وفي صور اخرى من جاء بالحسنه فله خير منها ربنا قال من جاء بالحسنة ما قالش من فعل الحسنة هو ايه الفرق بين المن جاء ومن فعل اه انا رحت الخليج وكسبت 10 مليون جنيه كسبته منك بس ما عرفتش اجيبهم مصر ليه اصل في واحد نصب عليا واخدهم اصل ضعوا مني اصل انا شغلتهم في مشروع هناك وراحوا اصل انا اصل انا كسبتهم وما عرفتش اجيبهم قال لا امال يعني من جاء بالحسنة يعني عملتها وفضلت محافظ عليها لحد ما قابلت ربنا سبحانه وتعالى عملتها وفضلت بحافظ عليها يعني ايه يعني ممكن تعمل الحسنه بس تعملي بعدها سيئات تضيعها ممكن تعمل الحسنه بس تعمل بعدها محبط ومحبطات العمل تضيعها ممكن نعمل الحسنه بس نراي بيها قدام الناس يضع سوابها. ممكن تعمل الحسنه بس تمني بها على الله تضيع ممكن تعمل الحسنه بس تختبي واحده وتظلميها تظلميها تستناك على القنطره تاخدها منك بكره 13 و14 و15 ان شاء الله ممكن نصومهم ان شاء الله انصمهم باذن الله بس مين اللي هي في ميزان يوم القيامه مين اللي هيحافظ مين اللي هيلاقي الدرس ده في, في ميزانه بعد ما سموها يوم القيامه مين اللي هيحافظ على دينه يا ناس عملت حسنات وضيعتها بسيئات وانتكست وبقى الالتزام بالنس ذكريات زمان وخلاص وهان عليها دينها مين اللي هيحافظ على دينه مين اللي مش هيتبدل مين اللي مش هيتغير مين اللي احتعد عليه السنين وهو زي ما هو اهدافه زي ما هي احلامه زي ما هي يا جماعه الدنيا خطافه الدنيا خطافه عشان كده في خطاطيف على الثراط اللي اتخطف بهذه بهذه بخطاطيف الدنيا الدنيا خطافه يا جماعه خطافه للقلوب خطافه للاحلام خطافه بتغير احلامك بعد ما تتخرج وتشوف الدنيا وتشوف اللي بي